بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي اِذْ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا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 فتبعني فتبعني أهديك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكْ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّاً قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكْ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّاً وَأَعْتَزِنُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدَعُوا رَبِّي